وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازفة ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة